نرجو أن تبينوا البيانة كامل لأزيارة الشرعية لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما حكم من يذهبون ويقفون عند القبر ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته ويستشهدون بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول الآية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعه مستحبه لاجل الصلاة فيه على صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه الشهر لزيارة المسجد الحرام للصلاة فيه. والاعتكاف فيه او للمسجد النبوي للصلاة فيه والاعتكاف فيه الامر مطلوبه مشروع وفيه اجر عظيم واما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة كسائر القبور النبي صلى الله عليه وسلم يقول زور القبور انها تذكر بالآخرة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور مشروع إذا كان القصد منها السلام على الرسول أو على الميت السلام والدعاء للميت هذا مشروع أما إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها أو طلب الحوائج من الأموات هذا شرك هذا شرك أكبر ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى وأما قوله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله استغفر لهم الرسول هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا يذهبون إلى الرسول ويعتذرون إذا أخطأوا ويطلبون من الرسول الاستغفار لهم يوم أن كان حيا أما بعد وفاته فلا يذهب إلى قبره لطلب المغفرة لأن هذا الشيء لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويقولون له استغفر لنا يا رسول الله ما كانوا يطلبون منه الدعاء ولا يطلبون منه الاستغفار لهم كما كان هذا في حال حياته ففرق بين حالة الموت وحالة الحياة ولا يسوي بينهما إلا ظال مضر فرق بين الحياة والموت ثم أيضا لفظ الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنهسهم إذ لما مضى من الزمان ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنهسهم التي هي للمستقبل فهي في قضية مضت وانتهت وذلك أن جماعة أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لو تابوا إلى الله وجاءوا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهم لغفر الله له هذا في قضية خاصة ولو أنهم إضدنوا هذا ما في عموم حتى يقال هذا عام لو أنهم هذا ضمير ما في عموم لو أنه قال ولو أن المسلمين أو المؤممين الظلموا أنفسهم صار لفظ عام لكن ولو أنهم ألمهم بلفظ عام هذه قضية خاصة انتهت في وقتها والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد موته وإنما يزار ويسلم عليه ويصلى عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد هذا المطلوب منه نعم